إيمينا عز ذنبي بالدين خلقنا لإن في أعني تقوي فلهم أجر غير مملون فما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين